وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقَدِيرًا وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا وقال الذين كفروا ان هذا الا افكن افتراه واعانه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاء وظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا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 ويوزل إليه ملك فيكون معه أَوْ أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها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 ومن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات, جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا Będę każdy z nich każdy z nich każdy z nich każdy z nich każdy z مكانا ضيقا مقرنين دعوه هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جن؟ تِلْكَ الْخُلْدُ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خالدين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 السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من, دونك من أولياء ولكن بتاعتهم وآباهم حتى نسوا ولكن متعتهم وآباهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا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 وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَ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 ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانه وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه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 ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الليل لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرياح بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ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 وهو الذي مرج البحر إن هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبه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 الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُسْجُدُ لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاوَاتِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَرًا مُنِيراً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 فقد كذبتم فسوف يكون نجاماً